وَلاقد بَووى أنأَن بَنِي إسْر إلَ مبَووى أَصدقِه وََرجَقناَاهُم مِنَ الطباتاتِ فَمَقْتَلَفُ حتىَ جأَهُمعِلم إِ رَبَّكَ يَقالضِهِ بَنهُم يَومَ الْ القياامَةِ فِيه مَا كانوا فِيه يختْتَلِفُون.